يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَأَصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَنَّاتُ النَّعِيمِ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تُكَذِّبًا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ ربكما تكذبان زوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ிமரியவிம துபி மிஙக்கூல் فَاكِهَةٍ وَنَجْعَلُكَ مِمَّا تُحِبُّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ باقُونَ هَٰمًّا اسْتَذْرَقَ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِئِنَّ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا مَوْلَجٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تَتَنَازَعُونَ துக்கல்வித الجزاء للاحسن الا احسان فبي انى لا ايرب بكم ما تنوب மூனி மன்னதல யோகும் தூக்கி வுக بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَايِنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ كَمَاتَ <تصفيق> كَنِبا